ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة كشجر تر خبيثه نجدتت مرفق من الارض منها من ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا جهَّ ما يص اللوه وب قلتم تَعْفَأُ إِنَّ مَا الله جَُّ خدًا قُ السَّمك وَد الأضأَ زَد مِ نَ السَّمئِمَا E-E-E <laughs> لكم الأنهار وسخطى لكم الشمس والقمر دائبين وسخطى